كيف وإن يظهروا عليكم لا يرحبوا فيكم إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأذى قلوبهم وأكثرهم فيسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله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 الا لا تقاتلون قوما انك سوء ايمانهم وهم باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره اتخشون جب خ الله احق أن, تخشوه ان كنتم مؤمنين